بارکه مریم سلامون لالیها به مدت پنجاب و یک دقیقه <تصفح> the We. اخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه و گانا و وَالْقُرْآنُ فِي كِتَابٍ نَّصِيرٍ وَالْقُرْآنُ فِي كِتَابٍ نَّصِيرٍ مَّا إِذَا مِنْ أَهْلِهَا مكان of go oh. Now من البشر أحدا فقولي, فقولي is long. Uh, and yeah. that but I shall What, What? What? that فَطَرَفَنَ أَحْزَابُ مِنْ بَنِي وَأَنذِرْهُمْ يَوْمًا حَسْرًا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمًا حَشْرًا تُرْجَفُ فِيهِ وَالْمَلَكِينَ وَالْمُلْكِينَ وَالْمَلَكِينَ